هم ما بنميم من نعل الخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنين أن كان ذا مال وبنيه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 فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتناده مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون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 عاصرين عسَرَ ربنا إياي يبدلنا خيرًا منها إن إلى ربنا رهبون كذلك العذاب ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون تقيّن عند ربهم جنات نعيم، أفَنَجَعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَأْلَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ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 داركه نعمه من ربه لنبذ لنبذ بالعراء وهو مذموم فجاء تباه ربه فجعله من الصالحين